أ و وصفه ا ل خ ا ل وصفه الخالق هنا انه ي ش إ ن ه اختلف بالتعليل بها النمو على ص ح ة التعليل بعلم ا ل ق ص ر ه وردوا على القصر أن لا من لا ي ج و ر التعليل بعلم ا ل ق ص ر ه قالوا لهم أ ن ت م تقولون أ ن ه لا فائده من التعليل بعلم ا ل ق ص ر ه لا ن ش ل م لهم ذلك و ل لها فوائد ومن فوائد انها معرفه ل م ن ا س ب ة فإن ى الفقر و ا ل م ه ل فيكون في أ د ع ى للقوي والثاني ت ق و ي ة النص إ ذ ا كان ظاهره اما إذا, اذا كان النص قطعيا فلا ي ت ق و ل أ ن ه قوي في عشق ذلك وان يكون النص ظاهره لا قطعيا فإن كان قطعيا في هذه ا ل م ح ا ض ر ة ان شاء الله تعالى سوف نتطرق الى المسائل ا ل ا د ي ه ا ل م س ا ل ة الاولى التعليل ب ا ل ا ش م ا ء نحن ع ر ض ن ا التعليل والوصف والوصف والوصف والوصف والوصف والوصف الوصف الحقيقي والوصف الظهري والوصف ا ل ع ل ي ي والحكم الشرقي والعله القاسيه ف ي ه ذ ا هو الوصف ا ل ق ص ي ط والوصف ا ي و م نتحدث عن التعليم ب ا ل أ س م ا ء هل يمكن أ ن يكون امام الحكم أ ن تكون العله ل أ ن ه كذلك ن س م ه قولها اسماء ق س م ي القسم ا ل أ و ل تمام القسم ا ل أ و ل اللقب القسم الثاني المشتق فاللقب ما ليس بمشتق اللقب ما ليسه المشتق والمشتق هو إ م ا ان يكون م ش ت ق بالفعل و إ م ا ان يكون مشتقا من ايش تعليم باسمك ثم ننتقل ب ع د د ا ي ه ل ل م س أ ل ة ا ل ت ا ل ي ما عنوانها هل يجوز تحدد ا ل ع ل ة ا ل ش ر ع ي ة لحكم واحد يعني حكم واحد يكون ع ل ت ه من ثاني خاصه منهم يجيء مره ث ا ن ي المساله الثانيه من مسائل الدرس ي هي هل يجوز و شنوانها ا في تعزل العلل ا ل ش ر ع ي ة ب ل ح ك <قول> <s3> <مسعة> م <تعلم> الشرعي <تعلم> <تعلم> هل يجوز هذه المساله ا ل أ ح ك ا م سنتطرق لها المساله التي بعدها عكسها هل يجوز أ ن تتعدل ا ل ا ح ك ا م لعلتنا تفتح للعلم يعني ا ل ا ح ك ا م ك ث ي ر ة وعلتها ت ف ل ل ع ل ثم المساله ا ل أ خ ي ر ه في الدرس إ ن شروط ا ل ع ل ة التي يكون تفوتها م ت أ خ ي ر ا عنه من شروطها ن ب د أ على ب ر ك ة ن ب د أ بشكلاه مثلا ما هي المثله الاولى التعريف بالاسماء القم واحد الف التعريف بالاسم الاخر تذكر اقرا ポールの出会いができているときは、うに思うことが 「私はこのように」 هذه المساله اشمل ا ل ض ا ي ا ل أ و ل انه يجوز التعليم باسم لقب عامة ومن ه عليهم عامة الشافعي و ج ل ت ه م سيدنا أ ب و س ح ا ق الشيرازي تمام المام علل لقب. وخلافا لفخر الدين الرازي الذي قال لا ي ه نذكر أ و ل ا مثال ا ل ش ه ا س م ا س م الله هناء الفرع الى ا ص ل وحكمه هناء ل ح ل بالاتفاق ق و ل د الجسد بولو هذا إيش على بول ا ل إ ن س ا ن هذا ا ل أ ص ل حق هنا إ ي ش ا ع ل ه ف ي على لون ل أ ن ه بول ل أ ن ه بول بالا يبول بول ة مصطفى لقب ت ع ل ي ب ا ش ل أ ن ه بول الشافعي ماذا قال الفرح انا كوضع الخلاف بول ما يؤكل ل ح م ه الذي هو موضوع ا ل ع ق ل ا بول ما يؤكل ل ح م ه قالوا بول ما يؤكل ل ح م ه عدوا ل ي ه إ ي ش من حكم قالوا نجس قياسا على ماذا على بول الانسان ل أ ن ه نجس لماذا ل أ ن ه ب و الجامع المشترك بينهم ايش ل أ ن ه بول هذا تعليق ب س م ا ء لقب اذا اول شيء عرفت اللقب عرفت ليش؟ عرفت اللقب نعم عرفت اللقبه لا واحد لاني شئ عرفت اللقبه ما ليس ب م ش د ق ولا شمس بان يقول اما علم او اسم جنس او مصدر الاصح يجوز وقد علل به الشر اذ لا محذوره لمسلم قال قال والاصح تمام ج و ا ل التعريذ باسم اللقب مثل الشافعي وتعريذ الشافعي بول ا ما يوكل لحمه ب أ ن ه م بول تنهي ا ل ع د ل ة والفرع بول ما يوكل لحمه قياسا ل ع ل م ا ن ا قال كفول العلم مثل كبول من العلم قال وقيل لا يجلس وقيل لا يجلس هذا راي, راي فقر الدين الرسمي هذا راي فقر الدين الرسمي هذا راي فقر الدين الرسمي هذا فقر الدين قال ل ن ن ا نعلم ب ا ل و ر ه انه لا اثر في حرمه الخمر لتسميتها ف ض ل لا اثر معنى ب ا ل ض و ر علم ا ر و ر ي انه لم يؤثر الى عليم لا اثر في قال بخلاف م ش م ا ه يعني بخلاف معناه دائما نقولكم ا ل م س م ع هو ل م ع ن ى المسمى هو المعنى تمام وهو ا ل م ذ و ل تمام والدال هو اللقب و ا ل م ذ و ل هو المعنى و ا ل ع ش هو اللقب والمسمى هو المعنى قال بخلاف م س م ا يعني معناه من كونه مخابرا للعقل فانه تعليل ب ل ع ش ر ب و ص قد يمكن معدله بالمسمى بالمعنى هنا سيكون تعليم ل ب ا وصف سيكون وصف حقيقي وصفه حقيقي قد تقدم الجوز ن لتعليمها لكم؟ قد هذا لا ل اثر يعود إلى لكن هذا قول هذه ق له ل واحد ا ت ع ي موج بالاسم المساله أ ل ة الثانيه م س أ ل ة المسألة ا ا ل قال الضال شيخ ا ل إ س ل ا م ي ح ا ش ت ه كلام المغنى ومن تمثيل الشافعي ايضا اسند المثال الشافعي ل أ ج ي ب ي ن ل ك ا هذا القول المخاطب ضعيف هذا الشافعي على الفلاش ب أ ن ه مرض قام من تمثيله و فيما مرض التعليل بالوصف الضغطي بقوله وتعليل لقمه النبيل بانه شر محمد المشتد من ماله الاثنان على دروس الضغطي ب ل في ر ف ه ا ما ا ل ف ر س ما ا ل ف ن تعليم الوصف النووي هاي ب ح ث والمحل امام؟ واللقاء م ح ايش الفرق بين ب ما الطاقة تعليم الوصف النووي والمحل امام؟ واللقاء ل ا و ايش وجه ي الاشغال في شرح العراق على جمع ا ل ج و ا ن ب إ ن ه علله ّ علل. وذكر مثالا في, في هذه ا ل م س ا ل ة تعني ب ش ل ء م ط ة قال مثل جريانه لطباك ا في الذهب أ ن ه م ا والخطه ذ من م لانهما م ثم ح ل محل ا ذ ا ب ك ونحن ا ل م ل ب علّها العله ا ل ق ا ص ر ة لا تتعدد ل ع ل ه ا ل ق ا ص ر ة لا تتعدد نحن نحتاج فقط التعليم بالوصف البوي التعليم بالمحل والتعليم ه واجهوها إنهم شيء سبوك ا ك نفسك باسم و ا ض ح نصيح طيب ل ا ل اللي إحدىنا الآن من الأسمع تعريب الاسماء تعريب الاسماء المشتقه ذ ا يعني بعضهم نقل الاتفاق عليه كل جوز لكن نقل ا ل إ ت ف ا ق ضعيف لكن هناك من يخالف هناك م ن ه ن ا ك من يخالف في هذه الاشياء وهو سليم ا ل ر ا ز سليم الرازق يخالف ذلك على كل حال ثم ذكر ذلك ا ل ز ن ت ش ي في ا ل ت ش ن ي ن وذكر ا ل ع ر وذكر ا ش ي خ و ا ه في الحاشيه المركزه معي قال ولا صح جواب تعليم المشترك ا ل م ع ق و د من فعل مثل ا ل س ا ر ق ة ك ا ل س ا ر في قول تعالى والسالق والسائل اذا نحن س ت ن ي ع ل ي ش م ن تصف بانه سارقه اذا العله ستكون سنه لان راعي ذلك مباشره قال الله ف ا ط ت ا ر و ا ايديهم قوله تعالى الزانيه والزاني مجددا سنعرف ان العله تلتقي ماذا الزنا تمام المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض تمام هنا قال و ا ل أ ص ح جواز التعليم للمشتق ا ل م ا خ و ذ من فعل ا ل س ا ل ف ب في قوله تعالى و ا ل س ا ل ف و ا ل س ا ل ق ة ل آ ي ة أ و من صفه ل آ ي ة أ و من صفه و ا ل س ا ل ف و ا ل س ا ل ق ة ا ل آ ي ة ا ل آ ي ة طيب هذا أ م ت ل ا للمشتق من فعل ه المشتق يبعد كمان فلا الزاني الزانيه والزاني تجدون عندها ما يجدون عندها ما يجدون تمام ايضا عندك والمؤمنون ة والمؤمنات بعضهم او يوم بعضهم عند الولايه ما من المال قال او من صفه او من صفه يعني المشتق من صفه كابيض فانه ماخوذ من الباب وانا ت ع د ي الشيء ب أ ن ه اعلى أ ن لانه يشترط ت ك و ش عليه و ا ح د آ خ ر لانه أ ن ه ي ا يسمونه ا ل ص وهذا ر ي يسمون ه ا ل ش ب ه الصوري الشبه ا ل ص وهذا ر ي و س ي أ ت ي معنا إ ن شاء الله إ ن م ا نتحدث عن ق ل ا س الشبح ه عن ل ا س ل وزعنا الاصل يعني من ا ل أ ص ل ج م ع ا ل د ا م ه الاتفاق على ا ل جواته ا ل أ و ل ما هو ا ل أ و ل التعريف بالاسم المشتق ا ل م ا ق و ذ من ا ل ع ب وهذا ز ع م ليش عطر قال وزعما ان ه في واحد يقال يقول من اسمه سليم الراس هذا هو من ص ف ت قال والتعريف بالثاني التعريف بالمشتق من صفه يا امام لا شيء في المسفه قال هذا من باب الشبه الصوري و ش ي ا ت ي عندكم مسفه الشبه حينما نتحدث عن مساله ا ل ع ل ة مثل ماذا يا إ م ا م قال قياس الخير على البغال في وجوه ا ز ك ا ة وشياط في ا ل أ ر ض نحن الانتقاء بالإتفاق نقول الخيل لا تجب ي فيها الزكاه قياسا على ا ل ب غ ا ل لعدم وجوب الزكاه لانها تشفى وراء مشروع العلم فلا ولكن لا إذا ا هذا كان ل هالي يدع ه يحب ان يكون هناك الدماء ب ي وضع ل امر عودينا ت ب و اخر الميل ق تمام؟ اذا انتجنا من النقطه الاولى من نقاط التاسع ا ش ي تكون التعليم ا ل ا س م واحد اللقطه اثنين ا ل م ت ق و ا م ش ت ق امام الفعل و م ا ننام من صفاء و ن ت ل ي م الان صار ا ل آ ن عندكم كمين نوع من انواع التعليم كم من ن و ا ع الاسعار ع ن د ا د ا ف ع ة ر ا ف ع ة د ا ف ع ة ر ا ف ع ة وصف حقيقي وصف ن غ و ي وصف عربي رف. حكم شافعي بسيطه و ر ا ف ع تمام ع ل ة ق ا ص ر ة تمام تعليم ب ا ل د ق ب تمام تعليم المشتق من فعل المشتق منها قال الفضل يجي ع ن د ثلاثه عشر لو جينا نقسم ا ل ق ا ص ر ة إ ل ى ثلاثه ا ق س م نسيد اللعب الكوكب خمس عشر هذا م ع أ ى ايه هل هم يعني ا ل ع ل ة ما ت خ ر و ع واحده من هذا يا ا خ م ا م ك لا اله ا ل طيب ا ل آ ن س ن أ ت ي إ ل ى م س أ ل ة ما هي هذه ا ل م س أ ل ة ا ل ج د ي د ة هي هل يجوز تعدد العلم ا ل ش ر ع ي ة بحكم ا ل شرعي ة بحكم واحد بحكم م ن ش و ا ح د هل يجوز تعدد العلم بحق من شرعية إيش؟ ه ذ اول للعياة حاجه من شرعية و ا ش م المسلمين أ و ل ح ا ج ة شمعه يعني حكم واحد وعلم متعدده ذ ل م س ج د نحن نبحث عندما نبحث ف العلم الشرعيه نبحث ف العلم الشرعيه طيب نشجعكم نحن دائما ً ب الاصول ماذا نفعل لما نناقش المثل ن نناقشها من حيث الجواز العقلي ت و أو من ا ل و حيث الوقوع بحيث جهاز ومن حيث الوقوع في الخالق تمام ام لا من حيث الموقوع اهدافها ل أ ن أ ق و ل ك م الحدث الحدث ما عله الحدث قال ما عله الحدث خ ا ر ج محل سبيل من امس المرء مس الامور س و ا ل العقل كل هذه عله عله لحكم شرعي واحد هذه كلها كل و ا ح د ة منا ه عله مستقله ة واحدة منها كل م ن اذا علا مشتقلة إ واقع و ليس واقع على كل حال هذه ن ل ر س ا ل ه ا ي ع ن ي تجاذب في الاراء و ا ل أ ك ث ر و الجواز وقد ت ك ت م ن ا عنها دائما نقول ب ن ا ن على جواز تعجل ا ن ع ل ى جواز ت ع د ل المعتمد هو ا ل ز و ا ز لكن الان سنناقش ا ل م س أ ل ة م ن ا ق ش ة ك ا م ل ة وفي ا ل م س أ ل ة خمسه اخوات اقرا اقرا والحصح زواج التعظيم شرعا وعقلا لحكم ا ل واحد شخصي بامر شرعيه ا ص ن م أ ق ن اكثر من ه ا ع لانها م ة ل أ علامه كل علامات علامات و لا مانع ا بالنسبه ا لا علامه على شيء واهم وهو واهم كما في اللمس والمس واللور ا ل م و ي بكل من هذا الحبس اذا الحكم بالجواز الشبح و ا ل ع ص ب ي والوقوع هذا هو م ت م ا لا معتمد هذا م شيخ ا ل إ س ل ا م الشواء شرعا وعقلا والوقوع ث ل ا ث تنشا طيب ما قيل فهو وعقاً لو لم يجوز لم يقع و ل ا ك ل ه وقع إ ذ ا هو ش ئ س لو لم يكن جائزه لما وقع و ل ا ك ل ه وقع إ ذ ا هو شئس من هو ش ئ س طيب, طيب. よろしくお願いします。 ث ل ا ث أ ش ي ا ء تمام هذا هو إيش؟ ا ل أ ص ح عندما ع ن ت شيخ خيري و ش ي الاسلام ايش مثاله ايش المثال تمام ا ل م ث ا ل ا ل آ ن كلها يا جماعه في إ ي ش ي ت ع د د العلله ا ل ش ر ع ي ة تعدد ب ت ع العلله ا ل ش ر ع ي ة ما تحدث ع ل تعدد ا ل ع ل ل العقليه تعدد ا ل ع ل ا العقلي سياتي الكلام عليه نحن نتحدث عن تعدد العلاء الشرعي إذا حتاتها بقى خ ط يجوز عقلا وشرعا وهو واقع هذا هو ا ل أ ص ل عند الشرك الاسد ي ر ب واحد هذا الخرق مثال عندكم م ث ا ل مثال المعلم ح د ب ا ل ن م س إمام و ا ل م س و ا ل م ه م أ و لا ت ر و هذا القول ا ل أ و ل أ ع د أ ع د عباره ولا و ل اصح جواز التعليل ي شرعا ً وعقلا ا ث ن ن ي للحكم الواحد بالشخص رجب عمر بلايش؟ بالنوع بكذا الحكم الواحد عدلنا حكمنا على زيد وعلى وعلى وعلى. بكذا كذا وليعدلتي كذا وليعدلتي كذا وليعدلتي كذا مثل مثل على وعلى وعلى وعلى لعدلة ولعدلة ولعدلة ولعدلة فكر زيد أن هذا ليس حكما هذا متعدد بالنوع كل واحد منهم غير ف ه ن لكن نحن نتكلم على التعدد الشخصي يعني عينهم لا غيره, العدد عينهم مش غيره. ا ل و ا ح د بالشخص خرجت ب الواحد بالشخص و الواحد بالنوع بعد خرج ب لكم طيب تم بعلن ا شرعيه、تم. بعلان ع ش ر ي هذا موضع و النزاع خرج بالعلن ا الشرعيه العقليه و س ي ا ت الحديث عنها تم اثنتين ف أ ك ث ر مطلقا ً ثنتين ثلاث أ ر ب ع لا مانع تم أ ن ه ايش علامة إ دليلكم ا ل آ ن دليل هذا مثال و عرفنا مثال و لانها اي ل أ ن ه ا أ ي العلل الشرعي علامات و لا مانع من تعدد العلامات لمعرف و ح د لا مانع من تعددها لا, مانع لا شرعي و لا عقل يمنع من إ ي ش من ت ع د د ه ا ل أ ن ه ا علامات و لا مانع من إ ي ش ت ع د د ه اذن إ يجوز شرعا ل عقلا تمام ل أ ن ه ا علامات ولا مانع يعني ولا مانع شرعي ولا مانع عش عقلي يمنع ذلك تمام ع ل ي ا تفش تم ولا مانع من اجتماع علامات على شيء واحد, مانع من على شيء واحد. وهو واقع وهو وقع ا هل هذا وقع قال لك نعم وقع مثل لنا اما في اللمس والمس والبول الموج بكل منها للحلف إ ي ش من علله المس اللمس البول هذه كلها ع ل ا ل ليش بمعلول واحد وهو الحلف د و ك ي ل ة يجوز ذلك في العلم المنصوصه كل م س ت ن ب ط ي قف الان القوله ا ل ث ا ن ي ن يجوز التعذب في العلل المنصوصه لا ينقص ن ق هذا هو القوله يجوز التعدد في لش في العلل المنصوصه دون العلل المستنبطه ع ل ل م ة ما و التعدد ل لصحاب ا الثاني بين المنصوصة بِنَ يُفَرْغُ علل المستمتة وعلى ، كانت هذا واضح خلص、نص. وإن كانت فهذا لا ما يلزم ما ان يقول اذا كان هم الفقهه استنبطوا هذه العله ليست نصا في العليه ولكن الفقهه هو الذي ا س ت م ب ط و ا العله هذا لا يلزم ان تكون هي ا ل د ل ي ل لو ه احتمال ت م ان م تكون العله ا ل م ش ت ن ب ط ة الكل ب ا ل ف و س ي ن ا ل م ز م و ع ه تمام لا كل واحدنا لا كل واحد يحمل حمد يعني الان استنبطنا ا ل ت ز م ع ي استنبطنا استنبطنا ودي عدل ودي عدله ودي عدله. استنباطنا ن ليس و ل نص ان كان نصنا ا و ل ل ه في اشكال لا يتعين كل و ا ح د ة منها ناعمه وجود هذا الاحتمال جعلهم يفرقون بين ا ل م ن ص و ص ة و لا و ا ل م س ت ر ب ط ة أ ر د عليه تعلموا كيف تردون عليه كيف ترد على من قال كذا الرد أ ر د تماما بانه يمكن ان يتعين كل واحده منها ل ل ت ع ل ي ف بالاستنباط علم يمكن بالاستنباط ا ل م ع ر ف ان كل واحده منها تسمح تكون عند واحده ها بالاستنباط علم فاقول ماذا ا ج ت م ع م و ج و د يمكن انا معروف ان يكون كل ع و ا ح د ة منها بالاستنباط علم تقرا ل كلامك الجديد تقرأ كل القول الثاني ق و ل ل ا يفرق بين العلل ا ل م ن ص و ص ة والعلل المستنبطه ل أ ن ا ل أ و ص ا ف المستنبطه الصالحه كل منها في العليه يجوز أ ن يكون مجمومها العله ع ن ي م ا ل ل ش ل ك ا ل ع ا ل ا ل م س ط ب ة ت ذ ه ف ي ا ح ت م ا ل ان ا ك ل ه ا ه ي ا ك ا ل ي ا ء تم. اخرى يقول هناك اشياء ا ل ا ى يقول هناك اشياء ل اخرى ي ق ل ا ل م ن ه ا ك ا ل ي ا ء ا ل ر ى لا يمكن ان يكون هناك اشياء اخرى لا يمكن ان يكون هناك ع ل ي ا ء اخرى ل أ ن ه يتعين ا س ت ق ل ا ل ه ب ا ل ا س ت ن ب ا ط أ ي ض ا ل أ ن ه يتعين أ ن ا ل م س و ل من هو صالح ل ل ع ل ي ة و ع لا ا س ت ق ل ب ل ا ت ه ب ا ل ا س ت ن ب ا ط ايضا ب ا ل ا س ت ن ب ا ط ايضا تمام ب ا ل ا س ت ن ب ا ط ا ت م ا م واضح ان شاء الله ها؟ لا اله الا ها الله هذا القول الثاني هو الرد عليه ا لا وكيلا َ فقد ي َ م ْ ت َ ا ن ُِ شرعا َْ مطلقا َُ يعني َ سواء كانت مرصوصه ة او ل المصطفى وكيلا ي َ م ْ ت َ ا ن ُِ شرعا َ مطلقا َُِ ذ ْ لو َْ جاز َ شرعا َ لوقع ََ ر هذا إلى ا معنى العلم ي الدليل الان الدليل دليل, دليل استثنائي اسمع لو جاز تمام لو جاز ب ا ل ق و ش ي ه التعدد العلم لوقت ولكنه فينه... لم يقع اذن هو غلب جاهز مباشره و ج و القرشيه ارمد عليه لا نسلم المقدمه الكبرى اين م م ق د الأولى؟ اين المقدمه الكبرى لا إ ذ لو جاز ل ا وقعت ديك كبرى لا؟ على قياس استثنائي ولكنه الصوره لي ولكنه لما نقع إ ذ ا ه و غيريش نتيجه ة ولا نحن نفضل عليه لا نسلم الصوره لا نسلم لك الصوره بل وقع و لكنه لم يقع هذا كله قد وقع هذا ايش نسميه هذا ي ايش س اخترام ا س نسميه ا ا ي ي ق عندنا قياس اقتران من ا الاستثنائي بالضبط. لا مرد عليه علي. علي. علي. قلنا ق ل ن ا ت ق د ي ل تسليم اللزوم ي لو ا نسلم عدم و لو ع سلمنا لك ل و كان جائز لوقع لو سلمنا هذا لا نسلم لك عدم لش عدم الوقوع ب ل ا بل وقع ما عدم م وقوع نسلم الصغرى يا عدم الوقوع ب ل ا بل وقع لما مر من جدل الحدث قد وقع و ي ن الوقايه عندك الحل معلول واحد وعيلنا ن متعدد حدث م و و ل ا ح وعيلا ليش م ت صار كم ا ع ت ي ا ن ا اقوال فلفل وعن القول الرافع تم وفي لا ي م ت ن ل ا ن و اصله لا أ س م ع القول الرافع يمتنع عقله يعني بس ت ر ي ب نفس الدريفه ا ل ا و ل ي وهذا يمتنع عقله لكن يجوز في الشرع واقع عقله بس م يجوز هذا مني صححه صححه ج ا ل الدنيا ل ن رقم أ ر ب ع ة رقم أ ر ب ع ه يمتنع عقلا ان هذا وهو الذي فرنا صححه ها؟ ساجدني ارسل يعني منع الاسد لاثناء العقل العجوز هذا رقم ا ر ب ع ة طيب وقيلة ألم هذا كم دليل اجل دليل إ ذ ر ه ج ا ه ز ة لا وقع ولكنه ا ل ا ب يقع ق و ل ه لا يسجد انه ل ا ب يقع بل وقع رقم خمسه ة ها وقيل يجوز ف التعقد دون ا ل م ع ي ت ي قال يجوز ركز معي القول الخامس يقول يجوز تعدد العلم في التعاقب ما معنى في التعاقب يعني عله بدله بدل العله بدل اذا ما هذه العله ع ل ه ايش غيره ا يجوز في التعاقب ل ل م ع ي ن يجوز في التعاقب أ م ا ه تلك يجوز بالتعاقب دون المعيه لا م ع ي ه طيب بلزوم المهالي لزوم المهالي الاتي لا في التعاقب قال ل أ ن ه يجوز بالتعاقب ن لكن في المحيه م ا في ا ل م ع ي ه هنا قال تؤدي الدليل الدليل انها تؤدي إ ل ى المحال أ ن ه ا تؤدي إ ل ى ماله للمحال وما ادى الى محال فهو ا مبتلى ا د ومن فاوه شوف الان ق ا ن ا ل م ح ا ل ا ه بل بين الكبت لما اتكلم ع المسجد ب ع د ي ب فعشعده ي ا ش ق ا ل م ص لان م ل الذي يوجد به في الثانيه مثلا م ن ل الاول لا عينه وكسوه قال انه فكس وعيد قال ف يجوز تعدد العلم ب التعاقب تعدل تعدل ل ل م ع ي ه المعيه ما يجوز ا ل ت ع ا ق ب ة الجوز قال ليش اجتبيكم قال ليش تعدني الى المحبه تمام تعدني الى ا ل م ح ا ه ليش لانه في التعاقب ن ق و ل لك س م ع ي هذه عندك ثم هذه و ا ل ر ج هنا عندها ب ل ه ا ثم هذه ب ث ل ا تمام بينما في المعيه هذه عله زايده هذه ع ي ن ه ا لكن هذه بدلها هذه عين كل يوم ب د ل ا لكن هذه بدلها تمام ما بينكم ولا بينتي انا ما اتكلم عن ا ل ع ي ه ا ل أ ح ص ن طيب ما بينها طيب؟, هادي هادي. طيب, هادي هادي. طيب, هادي هادي. طيب. وعلى من التعدد بما ي ذ ك ر ه ان ل يرجع السرعه ككل سرعه الان عندكم صارت كم اقوى خ م س ة خمسة خمسة كم؟ خمسة القول ا ل أ و ل الثاني الثالث الرابع الخمسه ط ي ب ل س ر ع و ايش يقولون الذين منعوا ت ع ا د العلم ايش يقولون ما تفسيرهم الان ح نجيب ب تفسيرهم ا لطيف الحدث اليس الحدث له اربع ع ل ا ماذا يقول لنا حينما يمنعهم ما جواب ه ما جواب بين ا ل ع ه م قال وعلى منع انت التعذيب ط وعلى منع التعذيب بما يدخلهم مزيده من ا ل ت ع ل ي ب اما ان يقال فيه العله مجموعه ا ل أ م و ر أ و أ ح د ه ا ذا بعينه أ و ي ق و ل إن الحكم متعدد بمعنى أ ن الحكم المستند إ ل ى واحد منها غير المستند إ ل ى آ خ ر و إ ن اتفق نوعا ت م ا قيل بكل من ذلك اما العلل ا ل أ ق ل ي ه و ي م ك ن ق ا ب و على منع التعبد يعني وعلى القول منع ل ا ش وعلى القول بمنع التعلم و على ن ع التعداد هو على بمنع فما يقومه المجيش في في من التعلم كفت ف س ر و ن ه ق ا ل ا في ل س ر و ر ا ت ي قالوا في س ر السرور ت ا ت ف ي ا ل أ ل إما أن ب ا ل ا ل ح ث ه على هذا ا تفسيرات إلى ل ا ن التفسير الثاني أ ح د ه ا لا ت ع ر ف واحد العنده واحد مش م ش ه و ر و العنده ح د منها ا واحد منا ه لكن مايش مش م ش ه و ر ثلاثه أ م يقال الحكم مف... متعدد الحكمه ان ت ع د د قال الحكم م هو واحد يعني في حدث عندته البول وفي حدث عندته المس وفي حدث عندته اللمس تمام فهي ليست حكم واحد هي ح ك ا م متعدده بتعدد ح ي ا ل ه ا تمام قال او يقال فيها الحكم متعدد بمعنى أ ن الحكم المستند إ ل ى واحد منها غير المستند إ ل ى آ خ ر و إ ن اتفقا في ا م ن ط ق كما قيل بكل منها يعني هذه ثلاثه اقوال ثلاثة اذن هذه ث ل ا ث ة أ ق و ا ل ه ل ه جواب عن ماذا يا شباب جواب على على ج و ا ب الذين منعوا التعديل الذين منعوا التعديل ليش يقولون طيب في علاج متعدده الجواب ا ل أ و ل ايش قالوا المجموع يعني الكل اجتماعهم مجموعهم اثنين قالوا واحد منها لا ا ع ل م ثلاثين قالوا لا الحكم متعدد متعدد لا العلم تمام ليس ممتعدا ليس, ليس, ليس. ليس. ليس واحد واضح هذا الكلام هذا ك ل ا م مضح اذا إ انتم عرفتم الاقوال وعرفتم ا ل ع ل ا ل ل حقها بعد ما عرفتم هذا يا شباب ا ل آ ن سندخل في مساله ي ع ن و العلم ن فنسميه جديد تحدد ا وهي ا عنوانه ر هذا قبل ما م نخرج、منه. 何でしょう الذين منعوا تعدد ا ل ع ل ل مثلا في الحدث الحدث معلل بكم باربعه ثلاث. أربعة ثلاث. ماذا ماذا ثلاثه ماذا يقولون في هذه ا ل م س ا ل ا ل و ا ق ع ماذا يقولون هناك ث ل ا ث ة أ ق و ا ل هناك ث ل ا ث ة أ ق و ا ل القول ا ل أ و ل يقول ا ل ع ل ة هي المجموع ا ل ع ل ة هي المجموع يعني ع ل ة الحدث هي الاربعه مجموعها ماجورها م م لا تقل ل ي ش ت ع من ا ف ا ل صحب ا الاش صحب ا ا ل سلم اكون ل ل م على و من تتعب ر ف الكل ا لكل جزء ا ل غابه ل ت م ا م ا لكل غابه ل هذا ت س و ا لكل ي غابه ل تسوء لكل ي غابه ل الان ق ا ل لك م ج م و ع و ما يعني يديك ل ه ا اربعه لا اجزاء الاربعه كلها ع ل ة واحده الا تستجر ولا تستجر ولا تستجر ولا تستجر ولا تستجر هذا مقصود بماذا ل ل ث ا ن يقول ي لها واحد منها لا بي لا واحد منها ت س ت م ا م لانه صار لما ن م س ح هذا ل ل ي على س ب و ر تفهم هكذا الارتباك في مناسبه تعلم كيف تجيب البول وتفهمه تجيب دليله ترضى عليك تمام بشيوها نمسح هذا ماذا ل س ب د ا كل ه م ع ن ا هو في ي تعدد ا ل ع ل ب ه في تعدد ايش العلم الشرعي الان بيتكلم على تعدد العلم ا ل ش ر ع ي تعدد العلم الاشعاع ل ل م ا م الجمع بين نقيضته د ل وماذا ايضا من المحال قال ت ح ص ي ل الحاصل تحصيله الحاصل اثنين من انواع ث ي م المحال ولهذا انت العقل لماذا ل أ ن ما أدى ل انت ل الى المحال فهو العلم العقليه يلزم من وجودها ل و ج و د و ي ز م من عدمها لا ل ع د م اذن يلزم من وجود هذا و ي ز م من عدم هذا لكن اسمع ولي ي ز م من وجود هذا و يلزم من عدمها عدم هذا عدم؟ اذن ركز معي الان هذه تستغني عن غير هؤلاء ل ك ن في المقابل ب م ا أ ن ى ه ن ا ك حل أخر لا ت ت س غ ن ي عده ن إيش ا خ ر ا لا تستغني عن إ ي ش عن غيرك كيف يكون الشيء يستغني عن غيره ولا يستغني عن غيره هذا ل ا جمع بين ه نقيض علم هذا هو المحاله الاولي ث ا ن تحصيل الحاصل ت ح ص هذا في ا ل ت ع ا ف و اسمعوا معكم ا فنقول دي العله بدلها, بدلها. العله ا ل ا و ل ي ة بتوجد المعلوله ا ل ع ل ة ا ل ث ا ن ي ة بتصلح بتوجد ا ل م ع ل و ل أ ص ل ا ه موجود أ ص ل ا إ ي ش موجود اذا عدت ن ن ه لما تعدي لا تحصيلها حاصل وهذا ممتنع هذا ايش ممتنع للعباة هل تمام تمام لزوم المحامي ل ا م ل ي ؤ د م ا ل و محامي ليش؟ يلجوم ا د ي إلى؟ بس ا ل آ ن بعد هذا يمتنع ايش المحامي لزوم المحامي للعلم لماذا يمتنع ل أ ن ه يؤدي الى ا ل ع ل ل مطلقا م سواء كان في التعاقب ولا ليس في التعاقب مطلقا ي خ ت ل ع ت ع ل م ه سواء كانت م ع ن أ و متعاقبه قال في الجمع كان بين ا ل ن ق ي ض قال تحدد ا ل ع ل ة العقليه يجب الجمع بين ا ل ن ق ي ض ل أ ن كل وحده ا ع د ة لو كنت استغني عن ق ل ه ا في المقابل بما انه موجود ع ل ة ثانيه ة لا تستمر ع よろしくお願いします。 قال ي ا قال وذلك ا جمع بين النقيس <تصفح> قال ويلزم بالتعاقب محال الاخر يعني ه ذ ع ن د ب العله ب ه ذ العله ه ذ ا ع ل ه بهذه العله ب العله ب العله ب ه ذ العله بهذه العله ا ل ح ل ه بهذه ا ل ع ل ب م ذ ه العله بهذه العله ب ه ا ل ع ل ب ه ا ل و ل ه ب ه العله ا ل آ ن ا ل ع ل ة العله بهذه العله بهذه العله ا ع ل ه بهذه ا ل ع ا ل ع بهذه ا ع ل ه ب ه العله ب ه ا ل ع ل بهذه العله ب العله بهذه ا ل ع ل ل ع ل ه بهذه ا ل ع ه بهذه ا ل ع ل ي ب العله بهذه ا ص ع ل ه بهذه العله العله ب ا ل ع ل العله العله ب ه ذ ا ل ا ل م و ج و د أ و اعدام المدعو هذا يسميه تحصيل لاشخاص جميل واضح ان شاء الله هذا هو ع ب ا ر ة عن ان المحالي معنى ان ا ل ع د ل ف يتعب ا ل ع إ ي ش معنى ق و ل وفطره اذا كانت م ت ع ا ق ب ة او لم تكن لا يمتلك لماذا ل أ ن ه ا تؤدي الى المحالي وما ادى الى المحالي وما عندك يا ممتنع َ الفهوه َ ممتنع ما هو الممتنع َِ واحد أ ل ج م ع بين ا ل نصيبين اثنين ايش تحصيل الحصر تحصيل ا ل ح ص ي لا اله الا ا ل ل ا ل ح م د ح ص ي ل الله ح ا صلى الله عليه و ي ل ا ل ص م الان فلاح الى مسلك حد إيش الفرق؟ ما هو الفرق يا شباب بين العلل ا ل ع ق ل ي ة حيث جاهز لم ن ج و ز تعددها وبين العلل ا ل ش ر ع ي ة يجوز تعددها ف ق واضح العلل ا ل ع ق ل ي ة يندم ن وجودها الوجود و يندم ن عدمها لا العدم لذاتها بين ا ا ل ع ل ل ا ل ش ر ع ي ة ن ب ا ر ة عن علامات تمام علاء عباره عن علامات قال وفارقك تب 私はそれを言うこんで言うことで言うことで言うことで言うことで言うことで言うことで言うことで言うこでううでとでで قال وقالقت ا ل ع د ل ا ل ع ق ل ي ة ا ل ش ر ع ي ة تمام على ا ل أ ص ح ي ل أ ن المحاله المذكوره انما المحال إن يلزم فيها المحال هو الجمع م ح ا ا ل ل هو بين النقيضين و ت ح س ن الحاصل يلزم فيها لماذا لافادتها وجود ا ل م ع ل و م ل أ ن ا ل ع د ل العقليه يلزم من وجودها وجود ا ل م ع ل و م ومن عدمها عدم لا なるほど。 ي ن ز م من وجود ا ل ع ل ة ا ل ع ق ل ي ة وجود ا ل م ع ل و م و ي ن ز م من وجود ا ل ع ل ة الشرعيه ل العلم به فقط يقال فانما إ تفيد العلم به سواء ا ف ش ر ا ل م ع ر ط ف بما يحصل به التعريف أ و بما من ج ا ن ه التعريف هو نفسه يحصل به التعريف أ و من شانه معاطف ا بلاه العملاء ن ت ه كلا. هو شعورنا كعدل العله الشرعيه لمعلون ركز معي لمعلون لحكم واحد, واحد شخصي لحكم واحد شخصي ايش هو حكم واحد ايش شخصي تمام طيب لو واحد عرفنا خ م س م و ا و م ه الشي اللي ذي ت ح ق ق شنو بسناب يوجود شرعا م ع ا ق ل ا どういうことですか ا ل آ ن لما قال شيخ الاسلام انها معرفات ولا م ع ن ع في الاجتماع معرفات هذا ل ل ع ل ة إيش؟ ن د ة كونه يجوز شرعا م وعقلا وليس عنده يجوز و ا ق ع أه عنده الوجود بما انه ا و ج و د اذا هو الواقع الوجود ل م ا انه الواقع ح ت الوجود ما دليل الوقوع الوجود, دلوقتي دلوقتي؟ الوجود؟ ا لو لم يكن موجودا لماذا يكن م و و ج د لم يقع ولكنه وقع اذا هو موجود تماما بعد ذلك عرفنا ت ع د ي العله العقليه كنا العله العقليه ممتنع مطلقا لا م ع ن ا مطلقا متعاقبه او غير متعاقبه ا ي ش السبب ل أ ن ه ا تؤدي الى المحال ما هو ا ل ل ي تؤدي اليه ت د ل واحد الجمع بين ه ن المحال الثاني ل أول الحاصل مالك أقول له؟ العيلة يكشواته تماما تماما يؤدي لأيش؟ تماماً، يمتنع التعليل ا ب ا ل ع ل ة ا ل ع ق ل ي ة ل أ ن ه يؤدي إ ل ى معانا وضع المعاناه والتعاصف ث يؤدي إ ل ى تفصيل حاصل لديهم ق ا ل ش ت ع ي ة ا ل ل العقلية؟ ع ي ة العله العقليه يلزم من وجودها وجود المعلوم العله الشرعيه لا يلزم من وجودها وجود المعلوم بل ي ل م ن وجودها العلم بالمعلوم العلم ب ه بس ما هو و ج و د ه م ا م الان ا ل ا ل ه ا ل أ خ ي ر ه من مسائل الدرس وهي العكس عله وحده و ا ح ك ا م كثيره عله واحده واحكار ن ش واحقاهم تتعبين عله و ا ح د ة واحقاهم تتعبين بين اسم الله واقسمهم ايام ا ل ج و ل على الله الاول سبع سبع مده و ا ح د ة و ا ح ق ا م تتعبين م ا ن فينكر العله و ي ع قهوه العله نجيب الوان العله والاحقر نجيب أ و ل شيء مثلا ً ع ل ة الحيض الحيض لماذا ة ل لمنع ا ل ص ل ا ة لمنع الصوم علتها و ح د ا هي م ث ل ا عندك السرقه في ا السرقه عله واحد لوجوب النفر اثنين عله لوجوب غ ر ب ووجوب غ ر ب المسلوق ا مافي السرقه مثلا ً غروب الشمس عله ّ لماذا لوجود المغرب لان المغرب ص ي ر ت واجبه عله ّ ل ج و ا ز لها الذكر ثالثا مش طلوع فجر رمضان طلوع غروب الشمس رمضان طلوع فجر هل هي الا لماذا اقول قبل الصبح او لا اثنين اذا على ا ث ن علله عدة ا ي هذه فلقوا على اثنين ل اتكلم على ك س ة و ا ع ث ن ي م 私たちはあなたのお話を聞いています。<音声><音声> アカウントは違うのは何でしょうか إ ث ب ا ت ه لم ا ع ن د يوجد بالحكم مثل ا ل س ل ي ق ة ف إ ن ه ا عله لوجوب القطع ووجوب الغربه نفسها بسرعه واضح سماع س ب ه ونفيا مثل الحرب الحرب لا عله لعلام الصوم لمنع مثلاه ن اذن على كل حال إ ن س ا ن كانت اثباته و اجر او لا ف إ ن ه ع ل ة لعدم جواه ا ل ص ل ا ة والصوم وغيرهما اذا م ا جماعه ما حكم, حكم, حكم تعدد تمام تعدد تعرض الاحكام أ ح ك م و ا ت ا العلة د أ ح ل ع ل ة و ا ح د ة جاهزون جسما إ ذ ا ف ص ل ن ا ا ل ع ل ة ب أ ن ه ا المعرض هذا جاهز مخيف اما اذا عرفنا العله بانها البعد ا هذا جاهز على الفصح アンナはある程度のアンナはある程度のアンナはある程のある程度のアンナはある程度のアンナはある程度のアンナはある程度のアンナあるのはある程度のアあのアンナはある程度のアある程度のアンナはある程度のアンナある程度 なかなか見たことがあります。 يمتنع ذلك إ ن تضردت ا ل أ ح ك ا م كالتابيد ل ي ف ه البيع وكتبان الاجاره ل أ ن شيء واحد لا يناسب المتضردات بعد ما عرفتم هذا اذا ف و بعد ما عرفتم ه ع ر ف ت هذا، بعد ما عرفتم الوجوش و أ ن هذا على الكون في الجواز يقول لك ما على ا ل ك و ل أ م ا على القول ب أ ن ه ا الباعث فالاصح ان ل ج و ز التعليم تحدد ك ا م ل و ة ويقول الاحكام ا ل م ة ن وجود حكمة وإذا كانت ا لعله ح ك م ة و ح وعدة إذن واحده لا يجادل حاله حاله حاله حاله حاله حاله ح ا ل ا ل ه ا ل ه حاله حاله حاله حاله ا ل ه حاله حاله حاله حاله حاله حاله ا ل ه حاله حاله حاله ح ا ل حاله ح ا ء ع ل ى حاله حاله ا ل ه حاله حاله حاله ا ل ه حاله حاله ا ل ه ا ل ه ا ل ه حاله حاله ا ل ه حاله ح ا ل ع ل ى م ن ا س ب ة يعني ت ش ه ح ل ا ل م ن ا س ب ة ا ل م ح ص و ه ح ه حاله حاله حاله حاله حاله ح ه ا ل ه ح طيب وش ا ل م ن ا س ب ة طيب ق ا ل لان مناسبتها للحكم يحصل المقصود منها لأن لما ت ج ت م ل على م ن ا س ب ة تحصل العشق يحصل المقصود الذي هو الحكم بتغطيب الحكم عليه قال قلنا تقدم مناسبت تحسينها الخكمة التي كلها لا لجواز المقصود تركوا ما يخيرا وقولنا فلو ويلجب تحصل نسلم نسلم الآن فتكون وجدت موجودة سمجي آخر اسمعوا ا ل آ ن قلتم شنو قلتم عله وجوب القطر عاشق ا ل س ل ط ة ا ل ع ل ة لكن ا ل ح ك م ة حقها زجرا عن ا ل س ل ط ة لكن هنا عندك ايش هنا وجوب غ ر ا ل مسلوق م م ت ل ف إ ي ش ا ل ع ل ة حقه ا ل س ل ط ة لكن المقصود جبرا لما فات على المسلوق إ ذ ا نحن نرد عليه نمو لا ل يلزم من, من اتحاد ا ل ع ل ة اتحاد الحكم اتحاد لا ما يلزم كون ا ل ع ل ة و ح د ه إ ن ا ل ح ك م ة حقها هنا قد تكون نفسها وقد تكون ه ا فئه لا يلزم من اتحاد ا ل ع ل ة اتحاد لا الحكم الكتاب قلنا لكم هي ا ل م ص ل ح ة ا ل م ق ص و د ة من شرعكم ا تمام واضح تمام ل يخرج من ع د ة سنه يا الله يا كريم قال ه خالها なので、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、このような形で、 وهي ا ل ح ك م ة ايش ا ل ح ك م ة ضع قبله تحتها تجرا ع ن ا والغرب ضعت القول الشرك عائله الغرب ل ا قال ايش ا ل ح ك م ة في جبرا لما تلف من الفولي قائد ا ل بعد القولي بعد قال وقيل يمتنع ذلك يعني ويمتنع تعدد ا ل أ ح ك ا م ل ع ل ة واحده ان ت ادت الى أ تأدّت ح ك ا العلّة م ل إن إ ت ض ا ر ا ل أ ح ك ا م مثل ه ا م ان ن ع ل م ا ل ت ب ي التعبير هذا يعد إ ل ى تعريف شيء من المعاملات بالتعبير هذا يعد إ ل ى ت ض ا ر ا ل أ ح ك ا م لماذا ل أ ن البيع ي ن ا ش ب ه التعبير و ا ل إ ي ج ا ر ه ي ن ف ي ه ل التعبير ك ا ر م ا وقيل يمتنع ا ل ك ان ادت العله الى تضاد الاحداث كالتعبير بصحه البيع و بطلان اله في الاجاره マフィオフィンの歴史である。<スープ> ただ、その後、 المناسة هذا كلام ي ل شيخ الاسلام ي ضبط ا ل ن فكريا ل الانصاري وتعبيد ي ل ل هنا لأن الشيء الواحد لأيناس م رسان بحاجه صفحه ة كم؟ ص ثلاثه واربعه لا ما ما فلا يجوز التعليل بعله و ا ل د ه تمام مثل التعبير تمام هل تعد الى فضائل البيع والعش إش والاشاره فلا يجوز التعليل بالتعبير كانت داخل ومنع ا الجواد التي ويصحح لبيعه ل ا تمتلكها ا ل من ننظر العيل ك تحريم وإذي أ ج و ز تعليق ا ل ا بجوز ت ع ل ا ه والسلام أن يجوز ت ع سواء ً تعددين في نفس ا ل ع م ر لن تكون حكمنا م ت ب ا د ه لكن من حده الجواز د ل يجلس وحده عليهم الجواز ص ا ل ق ي شوش ا محب بس وانا ل يجلس ش وانا محب و محب كتوب どういうこと